كثير هم الذين يخافون الانتكاس المغريات صارت كثيرة والشبهات والشهوات اقتحمت البيوت والجوالات والقابض على دينه كالقابض على الجمر إن كان رسول ناصر الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه ويقول اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فكيف بنا نحن إذا كان الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ولا عمر الله إن مسخ القلوب بعد هدايتها أشد وأنكى من مسخ صور بني إسرائيل إلى قردة وخنازير معاشر الإخوة وإذا كان الأمر كذلك فهذه مثبتات في زمن الفتن المثبت الأول القرآن العظيم ترتيلا وتدبرا وعملا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أي كما أنزلت التوراة والإنجيل قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ومن المثبتات دراسة قصص الأنبياء والرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لقد كان في قصصهم عبره اقرأ الرحيق المختوم في سيرة المعصوم لترى كيف ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة الابتلاء في جسده والابتلاء في وطنه وفي أهله وماله وأصحابه ومن المثبتات الإكثار من الطاعات ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت ومن أعظم الطاعات الاستعانة بالصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وفي السنن وعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذيب القاصية التي لا تصلي مع الجماعة وأكثروا من ذكر الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإن الاستقامة على الطاعات من مفاتيح الخيرات وسبب حصول البركات وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق ومن المثبتات الصحبة الصالحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشئي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ومن المثبتات الصدق في الددي والإخلاص فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فإذا رأيتا من يبدل في تدينه تبديلا فاعلم أنه ما صدق الله في تدينه أول مرة ومن المثبتات أخذوا الدين بيسر وسهولة ما جعل الله علينا في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما هلك النصارى وانتكسوا إلا حينما إلا حينما تشددوا كما أخبر الله عنهم بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وفي الصحيح هلك المتنطعون قالها ثلاثا هلك المتنطعون رواه مسلم ومن المثبتات كثرت الدعاء واللجوء إلى الله ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فالمثبت هو الله يثبت الله الذين آمنوا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويا بشراء من استقام وثبت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون